من باب أولى وأحرى وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم فالتعرض فت لذكر الأسباب الموجودة, الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل وأما قوله, وأما قوله تعالى فالرجعة وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إسلاحا فمن فمن العلماء من قال إن إن كيف؟ فما قال تعالى في فمن العلماء من قال إنه إنه من إنه من هذا النوع، وإنه يستحق ردها سواء أراد أرا سواء أراد الإصلاح أم لم يريد أم لم أو, يريد أو لم يريد او لم يريد, أو لم يريد سيكون ذكر هذا القيد حسن على لزوم ما أمر الله به من قص الإصلاح وتحريم, وتحريم وتحريم ردها على وجه مضارع وإن كان وتحريم لردها وتحريم لردها على وجه مضارع وإن كان يملك ردها كقوله تعالى فأمسكوا بمعروف النبى معروفا وسدركوا ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح فأما إذا قصد رجد ذلك فلا حق له في رجعتها وهذا هو الصواب. ومنها قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مخبوبة مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا ففاعدة هذا القيد أن الله لكر على الحالات وأشد الحاجات للرهن وهي هذه الحالة, الحالة بالسفر والكاتب مفقود والرهن مقبوض، فلا ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات، إلا بالرهن مقبوض. وكما قاله الناس في وكما قاله الناس في قيد السفر، فكذلك على الصحيح على الصحيح في قيده بالقبض وأن قبضه ليس شرقا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستساق، وكذلك فقد الكاتب. ومنها قوله شغل صحته لعله يريد ليس شرطا لجزومه لأن قبض رهن ليس شرطا للصحه فالرهن يصر كما سبق وإن لم وإن لم يقضع لكنه لا يلزم إلا بالقبض فلو رهن فلو اشتريت منك شيئا بدراهم وقلت رهنتك سيارة ولا عضيتك سيارة فالرهن صحيح لكنه ليس بلازم فلعل الشيخ رحمه الله يريد بالصحة هنا يريد بذلك اللزوم وإلا فلا أعلم أحدا قال بأنه لا صح إذا لم يقبض وإنما احتلفوا في لزومه وقد سبق لنا أن قول الراجح أنه يلزم وإن لم يقبض وأن عمل الناس اليوم على هذا ومنها قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ومع وجود الرجلين ولو, ولو مع وجود الرجلين لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها يحصل بها الخفض للحقوق بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة وهو أن الآية ارشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسن اختلافهم ونزاعهم وما قوله تعالى ورحي الشهور جميعا رجلان أو رجل او رجل او رجل, رجل, رجل ويمين مدعا أو رجل ويمين المدعي كده مثلا أدى عليك بأن أطلبك مئة ريال وتنكر وعندي شهود واحد فقط وحلفت مع الشاهد فانه يقضى لي بالحق وللزمك ما عليك فالبينة في الأموال ثلاثة رجلان رجل ومراسان رجل ويمين المدعي طيب لو جبنا أربعة رجال يصلح ها اين واما قوله تعالى فذكر إن نفعت, فذكر إن نفعت الذكرى طيب كيف قوله اليمين على ما هذا قال عليه واليمين مهب على من أنكر ذكرنا أن نقول الراجح أن اليمين على عشي ها أقوى متدعين ولما أتى بالشاهد قوي جانبه أربعين ثلاثة وثلاثة ما تقبل عن ما صحيح وآتنا في باب القرى وأما قوله تعالى أذكر إن نفعت الذكرى فإنها من أصل القاعدة ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع، وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع. لكن هذا غلط. فنفع الذكر إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه أو يزول بها أو بعضه أو بعضه أو يزول بها أو يزول بها الشر, الشر كله أو بعضه. فإما, فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه، فأما, فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه. فإنه منهي عنه في هذه الحال كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسبب الله وكما ينهى, عن الأمر وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شرا أكبر. شر أكبر إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من أو فوات خير أكثر من الخير الذي الذي يؤمر به وكذلك النهي عن المنكر وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب, إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه, أعظم منه, من, أعظم منه من, من شر أو ضرر فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادعي إلى سبيل ربك بالحكمة فعلم أن هذا قيد, قيد مراد, مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم بانتفائه والله أعلم ومنها قوله تعالى <تصفيق> هذه فيها خلاف العلماء هل إن قوله إن نفعت الذكرى قيد والمعنى أنه لا يجب التذكير إلا إذا نفعت الذكرى فإن لم تنفع فلا تذكر أنه لا فائدة من البلغة نضيعة للوقت أو أن هذا القيد يعني النداء عليهم بأن هؤلاء ما ينفعهم الخير لكن أنت ذكر على كل حال مثل ما تقول علمه إن كان علمه بينفروا علم أعلمه إن كان علمه بينفروا هل معناه إن ما ما ما تعلمه إلا ذاك كان بينفروا أول ما نعلمه بكل حال نعم الثاني إذا يا بعض العلماء أنه من هذا الباب وعلى قول الأول الذي رأت سيحه الشيخ رحمه الله يكون قيدا مرادا وأنه إذا لم تنفع الذكرى لم تجب وفي هذا الحال أو في هذا المقام لا تخل الحال من ثلاث من ثلاثه أمور إما أن تنفع أو تضر أو لا تنفع ولا تضر ان نفعت ها... وجب التذكير وان ضرت فلا... فلا تذكير ينهى عن التذكير وان لم تضر ولم تنفع فانها لا تجب ولا ينهى ولا... ولا عنه لكن هل الاولى ان يذكر اظهار للحق وبيان له ولعلهم يرجعون للحق الحق فيما بعد هذا هو الظاهر إذا لم يكن مضرة هو ينبغي أن يلك أما إذا نفعت فإنه يجب أن يلك هذا قيدا فهو ما يجب إلا إذا نفع ها؟ قد هنا يا اشرح والله ما ما يترجع عندي شيء نظرنا الى وجوب التفكير واعلاء الشرع وبيانه قلنا ان الايه تدل على ان ذكر ان كان هؤلاء ينفعهم الذكر ويكون هذا المقصود به النداء على ان وعلى استفسارهم وعلى مرجوعهم الحق نعم مع الرسول للبناء يعني آيات كثيرة تبين لا يوجد مدار خط من تتعلم هذا كل هذا ما أريد خلاف ما رأيتم خلاف العلماء والشيخ رحمه الله يردح أنه قيد وأن الذكرى لا تجد إلا إذا نفعت نعم ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق مع أنه لا يقع قتلهم بغير إلا بغير حق, إلا بغير حق فهذا نظير ما ذكره في الشرك وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها فصاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة وأما قوله ولا تقتن النفس التي حرم الله إلا بالحق فليست من هذا النوع وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل والحق الذي, قيد الذي قيده الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والذان المحفن والتارك لدينه المفارق للجماعة ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ما أن فقد الماء ليس, شرطا ليس من شرطه وجود السفر فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا, حضرا أو سفرا لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء وأما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء يندر فيه عدم الماء جدا ومن هذا ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مضيف للتيمم وإن كان الماء موجودا وهذا في غاية الضعف وهج الرسول وأصابه وأصبع والمسلمين مخالف لهذا القول ومن ذلك قوله تعالى ولذلك اين أيضا القول إن كنتم مرعا على سفر أو جاء حلمكم الغائط او لمسك مسافة لن تجروا ماء فإن المريض لا يشترط لجواز تيممه فقدان الماء فليتيمم وإن كان على حوض الماء لأنه مريض لكن ذكر الله تعالى في الماء أن هذا في السفر وأما المريض فيجود أن نتيمم سواء وجد الماء أم لم يجد. يعني الشيء يرجع أن نتيمم من رافع الحدث أبو رافع الحدث ولي مبيح. بيح نعم ها؟ طيب الأفضل فيهم مصطائف أبوثنا واحد أول مصطائف أبوثنا أبوثنا هذا الحجر ومعهم ولا سفر ببعهم فقط نعم فيه. هذا <تصفيق> يشير اذا كان قريبة كانت قريبه اي كان قريبه هو ما يجري يتمم لانه ما قريب اما اذا كانت بعيده فلا معنى يتمم او غير الحق نعم. يعني كان الغرر الحق هذه ليس قيد وانما كان لحالها ولايتها نعم لكن ظاهرها انها قيد ظاهرها انها قيد لكنها ذات مراد نعم ومن ذلك قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا مع ان الخوف ليس بشرط لصحه القصر ومشروعيته بالاتفاق ولما أورج هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه صدقة, صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يعني وصدقة الله إحسانه في كل زمان ومكان يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية فإن وجد الخوف وحده لم لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها وإن وجد, وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يقصر عددها ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط فأجابهم بأن الرفضة فيه عامة في كل الأحوال وهذا تقرير مليخ موافق للآية غير المخالف لحديث الرسول فيتعين الأخذ به في أيضا بعض العيات مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضعفا فإن هذا فإن قوله أضعافا مضعفا ليس أيضا ولكنه بيان لأشنع الحالات الربا، وهي أن يأكل أبنى السانة كما يفعل بالجاهلية إذا حل الدين قال إما أن توفيني وإما أن تربي فإن أوفاه فقد سوف حقه. وان لم يوفي قال المئة اللي عليك نجعلها في وعشرين جاء الثاني ولم يوفي قال نجعل وعشرين نجعلها مئة واربعين. أو مئة وخمسين وهذا اشنع ما يكون لا يقال إن قوله لا تأكل ربع رابع يدل على جواز الربا مرة واحدة نعم وإن كان بعض الناس قد قال به لكنه أخطأ لأننا نقول إذا كنت تريد ذلك فلماذا, فلماذا تمنع الزيادة الثانية مع أنه لم يأكله أضعاف مضاعفة وأنما أكله صيعفا واحدا يعني مثلا أعطيت كمئة درهم بناءه عشرين إلى سنة قال بعض الناس ان هذا جائد ليش؟ قال لأن لي قال يا أيها الذين آموا لا تأكل ربا أضعاف مضاعفة فالعقد الأول الذي فيه ربا ليس حراما وبناء على ذلك فإن معاملة البنوك تعتبر غير ذبوية إلا إذا كرروا الزيادة قال فإن قال عند رأس الحول أو عند تمام الأجل زدتك صار ردك نقول له إنك لم تأصد بالآية لأن الله يقول أضعافا مضاعفه وأنت الآن قلت إن أول ضعف يكون حراما لا يكون حراما أو يكون حراما فإن كنت تريد أن تأخذ بالايه فقل ان أول ضعف ليس بحرام أيضا وإلا فقد خالفت قائدته ولكن كما قلنا لكن الأمر كما قلنا إن هذا القيد لبيان اشنع الأحوال او اشنع المعاملات التي يكون فيها الربا ومن هذا قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ها؟ ان اردنا التحسن يعني. يعني فان امتنعنا عن البغاء لاي التحسن فاكرههم كذا لا ليس الحكم كذلك وان كان ظهر الايه هو هذا لكن نقول ان الايه ذكرت اشنع ما يكون لأن إكراه الإنسان امته على البغى وهي تريد التحسن حالا من أشنع ما يكون لأنها صارت هي أظهر منه أو أظهر منه وأنقى منه سوضا فالحق أن مثل هذه الآيات أو هذه القيود ينبغي استفطة لها <تصفيق> محل هذا هذا البحث فسق يا إبراهيم محله فسق محله في في معنا استغمارك أن الرأي أنا لكن ذكرتها لأنها ذكرت في منشور نشره بعض الناس أن معاملة البنوك هذه حلال وليس فيها شيء نعم واستدل بهذه الآية كما استدل بها سيداته والذين اقتدى بهم ولكن هذا ليس صحيح مخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بين الذهب بالزهب والفضل بالفضل والبر بالبر والتمر بالتمر مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد كمن زاد أو السجاة فقد أربعة ايه <تصفيق> <تصفيق> هم يقول ان الربام هو اللي كان عراهم مضاعفة نعم أولاً اللي بعدها تستابعت هو العشرون لا هذا ما في أسماء. نعم. المقتضيات في القرآن سقوا في كل المواضع في أسد الحاجة إليها. وهذه القاعدة جليلة النصر. عظيم. أخيرا القاعدة الأولى أن الأصل في القيود والشروط. نعم. أنها معتبرة وأن الحكم في ما يخالف في في مفهوم وخلاف ثابت إلا في مسائل قليلة تلا. الدليل على أن هذا صحيح أو الشرط لا, لا ليس مفهوم المخالف فيه مخالفا لحكم المنطوق نعم وإنما ذكرت هذه القيود إما لبيان الواقع وإما لبيان الغالب وإما لذكر الحال التي هي أعلى ما يكون في الشنااعة أو ما شبه ذلك عرفتم ثم هل يصح أن نعبر ونقول هي غير مراده؟ لا. لا. يقول الشيخ لا أن هذا غلط لأن الله تعالى لن يذكر في كلامه شيئا إلا كان مرادا لكنه يراد به ليس إثبات نقيض الحكم في المخالف ولكن يراد به مسائل أو التنبيه على حالات تتبين نعم، ولا نقول ملحا لكن نقول إنه إن المخالف في هذا الحكم لا لا تقلهم ملحا نعم، وهذه القاعدة تليلت النفع عظيمة الوقت وذلك أن كل موضع يسو يسوق يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خضر يسوق الله سيوق لا أعني ماذا يقف يسوق يسوق يسوق يسوق الله يسوق يسوق يسوق لا لا عندي سيوق يسوق لا, في في. لا. القاعده السابعة والعشرون. المحترزات في القرآن تقع في كل في كل المواضع في أشد الحاجة اليها وهذه القاعده جليلة النثر عظيمه الوقع وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الاحكام او خبرا من الاخبار فيتشوف الذهن فيه الى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن, قرن, به. قرن به ذلك الأمر الذي يعلق فيه الأذهان في الأرض. الذي يعلق في الاذهان فينبه في فيبينه أحسن بيان وهذا اعلى انواع التعليم الذي لا يبقى اشكالا لا. الذي لا يبقي اشكالا إلا ازاله والاحتمالا الا وضحه وهذا يدل على سعه علم الله وحكمته وذلك في القرآن كثير جدا وإن بعض, بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن وتحسن وتحسن الدخول إليها فمن ذلك قوله تعالى أعلى فمن ذلك قوله تعالى إنما أمرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها لما خصها بالذكر, لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأجهان تخصيص ربوبي ربوبيته بها أزال هذا الوهم بقوله وله كل شيء ومنها قوله تعالى فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان ف. فأبان بقوله ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل إنهم أنه. أنهم, أنهم, ظلّا ظلالا ظل... ظلالا. أن... أنهم ظلالا ظلالا أنهم ظلالا اقتدوا بمثلهم ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من, من مذهبهم وربما يتوهم أيضا أن الأليق, أن الأليق ألا يرسط لهم الدنيا احترز من ذلك بقوله وإنا لم نصيبهم غير منقوص وقول إلى قوله وإنهم لفي شك منه مريب ولما قال تعالى لا يستب القاعدون من المؤمنين ربما يظن لا مش خوط عليها مجاهدون أسفل لا يسهل من المؤمنين والمجاهدون في سبيل مشكوطة نعم إيه نعم غريب نعم صح مشكوط ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع القاعدين ولو كانوا معذورين ولو كانوا معذورين ألا فزال أجل. هذا الوهم بقوله أولي غير أولي الضرر غير غير أولي الضرر وكذلك لما قالت والمجاهد والمجاهدون بسبب ما مروا به والمجاهد لكن احترز بقوله غير للضرر. أذال هذا الوهم بقوله غير اريد الضرر وكذلك وكذلك لما قالت تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ربما توهم أحد أن أن المفضولين أن ليس لهم عند الله مقام ولا ولا ولا ولا مرتبة فأزال هذا الوهم بقوله فقل لوعد الله الحسن ثم لما كان ربما يتوهم يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير ومنها قوله تعالى وكان في المدينة كثعة رحطي يفسدون في الأرض ولا يفسدون في الأرض ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون أزال هذا الوهم أزال هذا بقوله ولا يصلحون أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء ربما توهم احد انهم أنهم واهم أنهم إن لم يسمعوا فإن فانهم يفهمون يفهمون الاشاره ازال هذا الاحتمال بقوله اذا ولوا مدبرين فهذه حالة لا لا لا تقبل سماعا ولا ولا أي ولا رايا ولا رؤية لتحصل الإشارة وهذا وهذا نهاية الاعراض ومنها قوله, قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين أي بمن يصدح لهداية لزكاته وخيره ممن من ليس كذلك فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها ومن ذلك ومن كان حسن الفهم رسي رأى من هذا النوع شيئا كثيرا رأى بالالف بالألف رأى على ألف مع ومع مع ما ولو كانوا لا يثور القاعدون من المؤمنين ربنا يظن فان أنهم لا يثورون مع القاعدين ولو كانوا مجاهدين لا القاعدون من المؤمنين يظن فان انهم لا مع المجاهدين الشيخ الله ذهب وهمه لا المجاهدون نعم. هذي نعم يحتاج نتنبيه عليه ربما يكون المضان أنهم لا يسوون مع المجاهرين ولو كانوا معذورين هذا الصواب مع المجاهرين لي هذا الصواب مع المجاهدين لقيسوها مع قايدي نعم مع المجاهدين, مع نعم المجاهدين. مع أيه بدل مع القاعدين مع المجاهدين في <تصفيق> بعض الآيات يقول الله سبحانه وتعالى وقال يوضع أحد في أبنى ولا وليس في أفضل الآية ما يغيب هذا هو مثل نريد من الكثير واحدة. لا يقول الله سبحانه وتعالى هم استوى على فمن يسولهم الناس توهم كيفية السراء وغيرها ما ذكرت في آخر هذه الآية ما لا كان يقول كل آيات الصلاة يتوهم الإنسان المماثل ما يتوهم المماثل في صلاة الله إلا إنسان كأنا. ولا من المعلوم إن, ان هناك فرق الى الصالح والنحس هوني انا اللي قلت عين عين تقول مثل عين البقيه ها والله انا احس ان عيني نقطه عين بدك مثل عين سوق كبيرة هوني او مثل عين التجاره في شركه ايزانيو شيش لا لا ليس كما زي شيش ايه يعني سوق المكيفات ها ايوه في ذكر الأوصاف الجانعة التي وصف الله بها المؤمن لما كان الإيمان أكبر خير كله والفلاح وبفقده يفقد كل كل خير ديني ودنيوي وأقروي أكثر الله من ذكره في القرآن جدا امرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والاخروي فأما اذا كان المقام مقام خطاب مقام خطاب للمؤمنين بالامر والنهي او مقام إثبات لها مقام او مقام إثبات الاحكام الدنيوية في وصف الإيمان فإنها تتناول كل مؤمن كل مؤمن سواء, سواء كان مسمما لواجبات الإيمان وأحكامه او ناقص أو, ناقصا. او ناقصا في شيء منها وأما إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن فإنما المراد بذلك المؤمن من المؤمن المؤمني حق فإن فإنما المراد بذلك المؤمن, حق المؤمن, المؤمن حقا الجامع لمعالم إيمان وهذا هو المراد بيانه هنا فتقول هذه قاعدة مفيدة أن الخطاب بالإيمان ينقسم إلى قسمين. الخطاب يراد به الايمان الكامل والخطاب يراد به مطلق الايمان الامر والنهي والاحكام المعلقه بالايمان تشمل ها؟ الايمان الكامل وغير الكامل كل مؤمن وان كان فاسقا يؤمر بالصراخ ويؤمر بالخير وما اشبه ذلك واما اذا كان السياق سياق مدح وثناء فالمراد به الايمان الكامل فلا تقول فيه فائت فمثلا قالوا تعالى ولم تئن عنكم فياتكم شيء ولا كثرت وان الله مع المؤمنين المراد بذلك الايمان الكامل انما المؤمنون الذين إذا في الله وجدت قلوبهم المراد الايمان الكامل وهكذا وما ذكر عن نعم بعد الثوان عاد لا تسألهم قليلا نعم حسب السياق يعني هي هي سواء أو سواء؟ حسب السياق تسألهم كل مؤمن سواء في لا سواء كان نعم فتقول فت... فتقول وصف الله المؤمن في كتابه باعتراضه فتقول لفنقول. فنقول. فنقول وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه وبترك جميع المعاصي وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها وبأن إيمانهم أثر في اخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة فوصف المؤمنين بالإيمان في الجامعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأنهم يؤمنون بكل ما, ما أوتيه الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع وقلوبهم تلين وتتمئن لآيات الله وذكره, لآيات الله وذكره. وبانهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة، أنهم إلى ربهم راجعون ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا وأنهم من الكفر معرضون وأنهم عن اللغو معرضون وللزكاة فائلون, فائلون ولفروجهم حافظون إلا على أزوالهم أو ما ملكت أيمانهم, أيمانهم وأنهم بشهادات بشهاداتهم قائمون ولأماناتهم وعهدهم مراعون وصفهم باليقين الكامل الذي لا يعترض يم... لكن تفسير لكن نشرح تفسير لهذا وصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما في كل ما يأتون ويذرون ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين وأنهم مستهلون في ذلة الغل من قلوبهم على المؤمنين وبأنهم يت وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين ويتبرون من من موالاة جميع أعداء الدين وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الإنقياد والفعل التي آثارها الإنقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف, والوقوف على, الحدود على الحدود الشرعيات فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان. فإن الله رتب على الإيمان, على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن, عن مئة فائدة كل واحدة منها خير, خير من الدنيا وما فيها رتب على الإيمان نيل نيل رضاه الذي هو أكبر كل شيء ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامه من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها والشر والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة والسبات في الدنيا على الإيمان والطاعات والطاعات والصاعات وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب الناس السديد وربت عليه الحياة الطيبة في الدنيا والفي الدنيا والرزق والرزق والحسنات وتيسير وتيسير الأبجل للوسر وتسير الأبجل للأسرة وتجنبه للعسر وطمأنينة القلوب وراحت النفوس والقناعة التامة وصلاح الاموال وصلاح الذريه وصلاح الاحوال وصلاح الذريه وجعلهم قرة عين للمؤمن للمؤمن والصبر عند المحن والمصائب وحمل وحمل, وحمل الله عنهم الاثقال ومدافع ومدافعه الله عنهم وحمل الله وحمل الله عنهم الاثقال ومدافعته ومدافعته الله ومدافعة الله عنهم جميع الشرور والنصر, والنصر على الأعداء ورفع المؤاخذه عن الناس والجاهل والمخطئ والمخطئ منهم وأن الله لم يضع عليهم, عليهم أغلى الآصال وأن الله لم يضع عليهم بل أزالها ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه ومغفره الذنوب به. <تصفيق> لا هوت كما جزم بالله بالراح اثار ان الله عن لا لم يضع عليه عنهم, <تصفيق> عنهم. وحنا عندنا لم يضع عليه <تصفيق> لا لا بينهم فرق وضع عنهم أصاري يعني أزالها عنهم وضع عليهم يعني معناه حملهم بها <تصفيق> إيه هو اللي عنده اللي عندكم أوفى الكلام ويرع عنهم إسرهم واللي عندنا أوفق ل لي... ليات البقرة صدقنا <تصفيق> ولا تحمل علينا إسرم علينا إسرم <تصفيق> فنون لا بأس ما ماشي هذا اللي هو اللي عندكم واحد نعم. وان الله لم يضع عليهم الاثار فالاجالها ولم يحرم عندكم فل.. لم يضع وضع عنهم اثار قد وضع وش بعده ان الله قد هذههم مقلدين ما عليهم كل شيء و... يمكن ربع كتاب زياده شيء كتاب زيادة عن المخطوط لا لا عجيب ما عادي ما لا هو التقليد لا. ولم يحملهم ما لا طاقه لهم فيه ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق والتوفيق للثوبة، فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته وليثوابه وأكبر وسيلة لمقفرة الذنوب وإزالة الشدائد وتخفيفها، وإزالة الشدائد أو تخفيف أو تخفيفها، وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان. كما أن الشرور مرتبة على فقده والله أعلم نعم. هذا على هذا أجل المؤمنون كمل <تصفيق>